أيها الإخوة الكلمة الآن لمجاهد أيضا كما قلت ينتظر وهو حذيفة ابن, ابن الدكتور عبدالله عزام فليتفضل مشكورا إلى أن يصل الأخ حذيفة حقيقة جاءني سؤال يقول سمعت أن الأخ حذيفة أن المجاهد حذيفة شاعرا فهل يمكنه أن يسمعنا بعض شعره في هذه المناسبة أجيب على سؤال الأخ قبل أن ان شاء الله لاني الحمد لله يعني بدأنا نكتب الشاعر يعني وكنت في الصفح السابس ولكن والله يا إخوة لقد عجز لساني على أن أرثي والدي الشهيد رحمة الله عليه لأن والله مهما تكلمنا به تعجز القصائد على أن تبين حاله وكان الشيخ تميم رحمة الله عليه يوم أن فقط شهيدا وإن شاء الله نحسبه من الشهداء بإذن الله لأن الله عز وجل يقول إن الذين تو... و... لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من وضع رجله في الركاب فاصلا فوقصته دابته فمات أو لدغته هام أفعى أو عقرب فمات أو مات بأي حدث مات فهو شهيد فإن شاء الله الشيخ تميم بإذن الله نحتبه من الشهداء وكلكم تعرفون الشيخ تميم والشيخ تميم ليس بحادث إلا تعريف فسحان الله يعني رتيناه بقصيدة و... نحن لسنا أهلا للرتاء وكنا فيها في مطلعها هذه دموعي أغرقت أجفاني وتفجرت كتفجر البركاني القلب يبكي والعيون تقرحت ما رافها نظر إلى إنساني خطب أحاط بنا فحملنا به سحبا من الآلام والأحزاني صحبا تشبعت الأساء لكأنها قد أمطرت دنياي بالقطران عظم المصاب وأظلمت أيامنا فنهارنا كعشية الدبيان والليل خيم والظلام مطبق وجحافل الذكراته الزكيان أو كلما جفت دموعي لحظة عاد الحنين إلي فاستبكاني بكت المنابر شيخها وشهيدها وإمامها بالزمع والأشجان وقالت أئمتها وكادت تنحني مهمومة مهتزة الأركان قد مات أستاذ الفداء وما أتى بعد المعلم من فهيم ثاني ما مات من تحيى القلوب بذكره ولذكره تتأرق العينان ما مات من أحيى الجهاد المنتسى بين الورامز اقدم الأزمان ما مات من خر جت الدنا فعقا لخشيه جراه العدناني ما مات ما مات ما ما لا زلت تسمع صوته حيا يقض مضاجع الطغيان ما مات من سات الجحافل كلها ليدوس راس الظالم الخواني ما مات من الله أكبر شدوه يشدو بها في السر والإعلان من فيه قد خرجت تزلزل أمة وتهز صرح الكفر كالطوثان لا فرق بين شهادة في ساحة مملوئة بالقصف والنيران أو ميتة بذلك ذلك الدرب الذي يبغي رجال عزيمة وتفاني قد قالها الخطاب بين صحابه وأتى بها المنان في القرآن صدق الذي صدق الوراء في ذكرها إن الحياة دقائق وثواني حق لعيني أن تسيل دموعها إن لم يسيل دمعي فما أجفاني حق لعيني أن تسيل دموعها إن لم يسيل دمعي فما أجفاني لو خير الإنسان في أمر القضاء لرضيت أن تحيا وأقضي ثاني عفوا إلهي إن أفضت مبالغا فالقلب بعد فراطه أعياني لله. نحمده ونستعينه ونستغسره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أما بعد فيا من رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا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 ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير إلى أن يقول جل وعلا انفروا خطافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في تبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون كما قال جل وعلا أجعلتم ثقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستورون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين الذين آمنوا وحاجروا وجاهدوا في تبيل الله بأموالهم وأنفتهم أعظم درجا عند الله وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم إلى أن يقول جل وعلا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 تنزلت من طوق السبع الطباق حين عندما اختلط الصحابة اضوان الله عليهم في افضل الاعمال واحد بها الى الله فقالت طائفة منهم ثقاية الحاج وقالت طلة اخرى ما العمارة المسجد الحرام وقالت جماعة ثالثة ما الجهاد في تبيل الله لينزل الوحي الذي لا ينطق عن الهواء بالرب الحازم والفصل الجازم أن الجهاد معاتب الصحابة رضوان الله عليهم أن يجعلوا وجهًا للمقارنة بين ثقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام وبين الجهاد في سبيل الله بقوله لا يستون عند الله ثم يعقب الله عز وجل الذين آمنوا وهجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم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 في مستنقعات الفساد وبحور الرذائل لكي يحيي هذا الجهاد عقيدة التوكل على الله من جديد ولكي يثبت للأمة الإسلامية كلها أن الأمة الإسلامية لا تزال قادرة على النهوض من جديد وعلى أمساك وعلى إمساك ذمام القيادة ومفاتيح العالم من جديد داق الله هذا الجهاد بعد أن جفت الدماء من عروق الأمة الإسلامية لتسري الدماء في أوصالها من جديد وساق الله هذا الجهاد على عرض أفغانستان والذي يعيش الساحة الأفغانية يدرك عظيم مقدار الحكمة الإلهية في اختيار هذه الأرض دون غيرها من الأراضي يدرك أن الاختيار الرباني قد وقع في موضعه عندما اختار الله الشعب الافغاني المسلم ليتحمل اعباء هذه المسيره وذلك من عدة نواحي عزه الشعب واباؤه ولا يدرك عزه الشعب الافغاني إلا الذي عاش الا الذي عاش بين المجاهدين وفي احضانهم ليرى الرئيس الامريكي السابق نكتم وقد وصل الى بيشاور واقترب من الحدود ودخل احدى المخيمات ليصافح عجوزا قد ناهز الثمانين من عمره فيشيح العجوز وجهه ويقبض يده قائلا له انا لا اصافح الذين باعوا فلسطين اليهود هل يستطيع انسان ان يرد على رئيس امريكا هذا الرد عجوز لناهز الثمانين من عمره يرد هذا الرد على رئيس امريكا وليرى السفير الامريكي وقد وصل, وقد وصل بنفسه إلى قية بابي وطاق أبو أبا سياف ويرده الشيخ سياف عن باب بيته قائلا أنا لا أجلس مع الذين يريدون أن يتاجروا في قضيتنا وليرى المهندس حكمة وقد زار أمريكا وأرسل إليه ريغان طالبا لقاءه فيرد عليه, فيرد عليه حكمة يار أنا لا أستطيع أن أقابلك ولم يأس ريجان من لقائه بل أرسل إليه ابنته علها تستميل شعوره وذعبت ابنته, ابنته إلى المهندس حكمة يار قائلة إن والدي ينتظرك في البيت الأبيض في الساعة الفلانية فيرد عليها أنا عندي موعد مع المهاجرين في فلوريدا وأنا لا أريد أن أرى والدك فترتد الفتاة قائبة على وجهها وحاول مرة ثالثة وبغط على حكمة يار فقال حكمة يار على شاشة التلفاز الأمريكي وفي لقاء صحفي له قال إن صممتم على لقاء ريغان فسأغادر أمريكا الآن إن عزة هذا الشعب لهي الدافع الأول الذي تاق هذا الشعب ليقف عشرة نين متواصلة في وجه أشرة وأعتق والأرض في وجه الدب الروتي الأحمر الذي انزلقت أقدامه على أدرى الهند كورج ويرى هذا أيضا من خلال صبر الشعب الأفغاني ولا يدرك هذا أيضا إلا من عاش وسط هذا الشعب عشرة نين متواصلة وحمم الطائرات وقذائف الدبابات تصب بحممها عليهم قدموا مليونا وستمائة ألف شهيد على أرض أفغانستان وأكثر من مليوني معوق وتدخل المخيمات لا تكاد تسمع إلا طرقات الثكالة إلا طرقات الجياع والأيتام يموت في كل يوم في مخيمات المهاجرين في بيشاور مائة وخمسين طفلا من الحر لأنهم لا يجزون الخيمة التي تقيهم حر الشمس لا يجدون المراحة التي تخفف عنهم هذه الحرارة والمسلمون, والمسلمون في بقاع العالم يعيشون بين أحضان النعيم وتحت المكيفات ويأكلون من جميع وأشهاء أنواع الطعام توضع بين أيديهم صحفة وترفع أخرى سيسألكم الله عن هذه النعمة إن الله الذي أعطاكم هذه النعمة له عليكم حق في هذه النعمة والله الذي أعطاكم هذه النعمة قادر على أن يتحبها منكم إذا لم تعرفوا حقها والله الذي لم يخذر الشعب الأفغاني في بداية جهاده الله الذي جعله يقف بوجه أشرس قوى الأرض قادر على أن ينصره امنعوا أيديكم أو فمدوها إليهم إن الله في غيرا عنكم ولكن اعلموا أيها الإخوة أن الله سيسألكم يوم القيامة فأعدوا لربكم جوابا ويدرك هذا أيضا من خلال سلامة فطرة الشعب الأفغاني وهذا يرجع لسبب واحد أن الشعب الأفغاني لم يخضع في يوم من الأيام لأي استعمار أجنبي حاول بريطانيا أن تستعمر أفغانستان وأدخلت قواتها العسكرية أدخلت سبعة عشر ألف جندي بريطاني مجهدين بأحدث الأسلحة وينتفض الشعب المسلم بقضه وقضيبه ويبدأ يطارد فلول الجيش البريطاني وفي يوم واحد يقتل الجيش البريطاني بأكمله سبعة عشر ألف جندي بريطاني يموتون في يوم واحد ولم يفلت الأفغان من هذا الجيش الكامل سوى طبيب واحد ليحدث قومه بما رأى وأخذت فلول البريطانيين تتراجع منهزمة أمام كتائب المجاهدين ودخلت أرض باكستان واخترق المجاهدون الحدود الباكستانية ووصلوا الى برجنار ووصلوا الى صدى وعندما وصلوا الى تل يطاردون فلول هذا الجيش اضطر الحاكم البريطاني ان يعلن استقلال افغانستان من بريطانيا لانه خشي من هذا المد الاسلامي خشي ان ينطلق المد الاسلامي مرة اخرى خشي ان يصل الافغان لقد وصلوا اكثر من مئة مرة الى تلهي في ايام محمود الغزنوي وخشي ايضا الحاكم البريطاني ان يبقى الافغان سائرين حتى يصلوا الى ذله مرة اخرى ويحطموا اصنامها وعروشها فاضطر لاعلان استقلال افغانستان من بريطانيا سلامة فطوة هذا الشعب ترجع لسبب واحد انه لم يتعرب في يوم من الايام لاستعمار اجنبي نحن نظن ان فتنا احرارا ان الاستعمار يوم أن خرج من بلادنا غرج بعدده وعتاده ولكنه ترك بيننا جحفلا جرارا اكبر خطرا اكبر خطرا من الغزو العسكري ترك بينه والغزو الفكري الذي لا ينتبه كثير من ابناء الاسلام لاغطاره الخطر العسكري لا يبلغ مقدار الخطر الغزو الفكري لأننا حينما نقابل عدوا في الميدان نعرف عدونا أما أن نقابل أن نقابل غزوا فكريا فنحن لا ندرك هذا والغزو يوما بعد يوم يغرقنا في بحوره في بحور الفساد وفي مستنقعة الرذائل والذي يعيش الساحة الأفغانية يدرك مدى اختيار رب العالمين للشعب الأفغاني لكي يتحمل هذه الأعباء من ناحية تمسك هذا الشعب بدينه ومذهبه لقد عجز الصليبيون خلال عشر سنوات متواصلة أن ينشروا آراءهم الصليبية وأذكارهم المسيحية وسط هذا الشعب المسلم وجدوا صعوبة كبيرة وأدركوا وأيقنوا أنه لا بقى لهم هنا أرض أفغانستان لا يوجد على أرض أفغانستان نصراني واحد ولا مسيحي واحد يوجد فقط خمسة في من هذا الشعب من الشيعة وظهرت الشيوعية مؤخرا على أرض أفغانستان على يد حكامها أمثال باب رك كارمل وأمثال حفيظ الله أمين وأمثال سراقي وأمثال نجيب, نجيب كلب الروس هذا الدمية التي تحركه الأياذ الروسية كيف شاءت لقد أجبرت قذائف المجاهدين وحمامهم وطواريخهم أجبرت نجيب ان يصعد على شاشة التلفاز ليقول لا تقولوا لي نجيب انا نجيب الله انا مسلم انا اصلي انا اصوم اجبرته قناب المجاهدين على هذا وليس المسلمين يدركون ايام ان استلم نجيب رئاسة الحكم الشيوعي ليقف على شاشة التلفاز ايام ان كانت روسيا لا تزال تمد هذه الدولة ليقف نجيب على شاشة التلفاز قائلا لا تقولوا لي نجيب الله انا لست نجيب الله انا نجيب فقط واليوم تجبره صواريخ المجاهدين حينما اصبحت كابل الان تحت رحمة المجاهدين وتحت سيطرة صواريخين يجبر هذا ان يقول انا نجيب الله وللأسف تحاول الصحف الغربية والصحف اليسارية والاعلام أن تشوها هذه القضية قدر ما استطاعت ويومان خرج الروس. ولا زلنا نسمع صيحات الإعلام لا زلنا نسمع أصوات الببغاوات تتردد بين حين وآخر أيها المسلمون امنعوا أيديكم عن هذا الجهاد لا ترتلوا أبناءكم إلى هذا الجهاد هذه حرب أهلية لا هدف من ورائها وتأثر المسلمون في مشارق الارض ومغاربها وامتنعت يد العون من الامتداد الى الارامل والايتام الى المجاهدين الافغان لتأثرهم بالاعلام الغربي وانا ارد عليهم بكلمات بسيطة ان الذي قتل على ارض افغانستان مليون وستم وستمائة الف من المسلمين هذا يبقى في وجهه ذرة دم لكي يقف ويقول انا مسلم ألم يقل الله عز وجل في كتابه أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا هذا الذي يعلن إسلامه الآن في كل يوم يقتل المئات من, الـ من, الـ من أبناء هذا الشعب المسلم ليقف بعدها على على التلفاز ويقول أنا مسلم أنا نجيب الله والصحف الغربية تردد كلب البغاوات والصحف اليسارية تردد أيضا من وراء هذه الصحف والمسلمون لا يزالون في رقادهم ولا يدركون أن الشعب الأفغاني المسلم ما هو إلا حاجز قد منع امتداد الشيوعية إلى دولنا العربية لا يدركون أن المسافة بين أرض أفغانستان وبين دول الخليج ما هي إلا ربع ساعة في الطائرة والله لو انهار الحاجز الأفغاني والله ستلاقون ما لاقا هذا الشعب ومن خذل مسلما خذله الله يوم القيامة حينما يأتيكم الروس لن يرحموكم الله ستقابلوا ما وما لاقوه وستلاقوا ما لاقوه الأفغان وتدأون تستغيثون بعدها لا يدرك المسلمون أن هذا الحاجز قد وقف في وجه السيوعية لقد أجبر الأفغان غربة شوق أن يغير سياسته اتجاه العالم بأسره إن الشعب الأفغاني المسلم جزير بهذه القيادة جزير بأن يقوم لقد قدم الشعب المسلم ما عجزت أن تقدمه أي دولة أخرى أروني دولة قدمت مليوناً وستمائة ألف شهيد أروني دولة قدمت أكثر من مليوني معوق أروني دولة قدمت الملايين من الأرامل أروني دولة قدمت الأيتام أروني دولة يخرج أبناؤها من وسط بساتينهم ليعيشوا في الحر في باكستان أكثر من خمسة مليون مهاجر أكثر من خمسة مليون ناجئ لا يجدون لقمة الخبز الواحدة والمسلمون في العالم العربي توضع بين أيديهم الصحبة ويرمون الفائضة من طعامهم لم يفكر المسلمون يوما واحدا أن ثمن هذا الطعام لو قدموه لهذا الشعب المسلم لو اقتطع كل إنسان جزءا من راتبه لو اقتطع كل إنسان جزءا من طعامه وقدمه لهذا الشعب ليشبع بطون الجياء وليمتح على دموع الأيتام لم يدرك المسلمون هذا والشعب الأفغاني اليوم يعيش ويذوق مرارة واسا لم يتذوقها شعب قبله ولا يزال صادر لانه يعلم ان الله الذي نصره على روسيا ان الله الذي نصره على روسيا وجعله يقض في وجه الدول الغربية كلها في وجه الفارسو يعلمون ان يعلم هذا الشعب ان الله لن يخضله واذا اخذ له المسلمون جميعا انهم ينتظرون منكم يد المساعدة ولكن للأسف لقد اثر الاعلام على رؤوسكم فلم تعودوا فلم يعد المسلمون يقدمون, يقدمون دولارا واحدا او ربية واحدة او ثمن وجبة واحدة لهذا الشعب والله ستسألون اتسبى المسلمات بكل صغر وعيش المسلمين اذا يطيبوا امال الله والاسلام حق يدافع عنه شبان وشيبوا فقل لذوي البصائر حيث كانوا أجيبوا الله ويحكموا أجيبوا أعدوا لربكم جواب جوا المرأة المسلمة هو أغلى من عرض المرأة الأفغانية إذا كنتم تظنون هذا فأنا لا ألومكم لامتناعكم عن تقديمكم عن تقديم خدماتكم لهذا الشعب وحينما تأتي لتتحدث عن أفغانستان تلاحظ أول سؤال يوجه لك لماذا تجاهدون في أفغالستان ولا تجاهدون في فلسطين وقبل أن أجيب على هذا السؤال أكرر السؤال عليهم أنفسهم لماذا لا يجاهدونهم في فلسطين سيقول لك إن الحدود مغلقة ونحن لا نستطيع أن ندخل إلى فلسطين لا تستطيع أن تدخل إلى فلسطين تبقى واقف مكتوب الأيدي حتى يذبحك الروس وحتى تذبحك الدول الغربية بحنعاج أم تبقى تنتظر حتى تفتح لك جبهة أخرى في فلسطين إذا لم يتم إذا لم تتيسر هذه الجبهة في فلسطين فقد تيسرت على أرض أفغانستان لا تظنوا أنفسكم أنكم تحبون فلسطين أكثر منا لا تظنوا أنفسكم نحن لا نظن نحن الفلسطينيون لا نحب أفغانستان معشار ما يحبهم الشعب الأفغاني أكثر شيء قدمناه لشعبي فلسطين أننا جمعنا التبرعات ونقيم لهم المهرجانات أكثر ما يحضر هذا المهرجان كم يحضره ألفين ثلاثة آلاف أربعة آلاف حكمة يار يوم أن قام الجهاد في فلسطين أقام مؤتمراً لمناصرة الشعب الفلسطيني وحضر فيه ساعة واحدة أكثر من مائة من الشعب الأفغاني مائة ألف يحضرون مؤتمراً لمناصرة الشعب الفلسطيني حينما كنا ندخل الجبهات يقف الشيخ ليدعو لهم يقول نسأل الله أن يرزقكم الشهادة فيغضوا المجاهدون لهذا الدعاء ويقولون ادعوا الله لنا بالنصر هنا نحن لا نحب أن نستشهد على عرض أفغان إنسان نحب أن نستشهد على عرض بيت المقدس وللأسف لم يحفظ المسلمون الجميل لهذا الشعب نرجو من الأخوات إسكات أبنائهم فالإخوة تحت ماطة ما قدروا يسمعوا الكلام وللأسف لم يحفظ المسلمون الجميل لهذا الشعب الأبغان يحبون فلسطين أكثر منا زلت أذكر يوم أن وقف الشيخ عبد الرب الرسول سياس وناشد ياسر عرفات قائلا له افتح لنا الطريق إلى فلسطين لأدخل أنا وكتائب المجاهدين الأبغان وإن الله الذي نطرنا على روسيا سينطرنا على إسرائيل إن شاء الله زلت أذكر يوم أن دخلت إسرائيل إلى لبنان ليقف الشيخ سياس قائلا مخاطبا الحكام قائلا لهم افتحوا لنا الطريق الى لبنان لأدخل عنا امنوا لنا ان ننقل كتائب المجاهدين من افغانستان ليأتوا ويردوا كيف اسرائيل ان شاء الله لم يحفظ المسلمون الجميل لهذا الشعب وحينما تتكلم عن افغانستان يقول لك لماذا تجاهدون في افغانستان ولا تجاهدون في فلسطين نبقى ننتظر نبقى ننتظر حتى تفتح جبهة اخرى في فلسطين نحن لا نستطيع أن نصل إلى فلسطين الأفغان أليسوا مسلمين أليس لهم علينا حق أم أنكم تفرقون بين عربي وأجمي أم أنكم تفرقون بين مسلم وأفغاني هذا شعب فلسطيني مسلم وهذا شعب أفغاني المسلم هذا جهاد في فلسطين وهذا جهاد في أفغانستان هذا يريد إعلاء كلمة الله وهذا يريد إعلاء كلمة الله فلم تفرقون بين شعب وجوا كلم تفرقون بين مجاهدين ومجاهدين لا بد ان تمتد ايديكم كما تمتد ايديكم لمساعده الشعب الفلسطيني لا بد ان تقدموا المساعدات لافغانستان ومن لم يستطع ان يجاهد بنفسه فليجاهد فليجاهد ولم يستطع يجاهد من ماله بماله ومن لم يستطع ان يجاهد بماله فليجاهد بلسانه ومن لم يستطع يجاهد بلسانه فليجاهد بقلبه او فقط بدعوه على الاقل وذلك اضعف الايمان اقول تمر المجاهدون في جهادهم وأخذوا ينتظرون أخذوا ينتظرون المسلمين أين المسلمون لا نرى الطليبيين قد وصلوا إلى أفغانستان قبل عشر سنوات أقاموا المستشفيات أقاموا المدارس التبشيرية والمسلمون في رقادهم وفي ثباتهم وفي وسط هذه الزوبعة وبين هذا الصراع العنيف بين الحق والباطن يعتني القمة الأفغانية قودان شامخان وجبلان أشمان بعانفتهما لله وسارا في سبيل الله وأظنكم تعرفونهم الشيخ تميم العدنان رحمة الله عليه هذا الرجل الذي يبلغ وزنه 160 كيلوغراما لم يمنح وزنه من أن يأتي ويجاهد في أبغانستان والله يا إخوان لو جئتم إلى هنا ورأيتم الشيختني موسطى المعارك همده همده أعلى من همد الشباب الذين يبلغون الخمسة عشر الخامسة عشر والسادسة عشر كنا نتفقد الشيخ تميم في وسط المعركة نبحث عن الشيخ تميم لا نراه إلا في الصفوف الأولى كنا جالسين في الكهف في معركة جاجي والطائرات تصبح حمامها وبراكينها على المجاهدين والرصاص ينصب علينا كما ينصب علينا المطر كنا جالسين داخل الكهف ويتفقد الشيخ سياف من حوله ويتفقد فلا يرى الشيخ تميم ويظن ان الشيخ تميم قد تقدم الى المعركة وحده ويخرج الشيخ سياف من الكهف واذا بالشيخ تميم يلقص التوت ويأكل والطائرات يشب حمامها وبركنها فقال له يا شيخ تميم تاخذ الطائرات الرصاص فقال له الشيخ تميم من حوله ويتفقد فلا يرى الشيخ تميم ويظن ان الشيخ تميم قد تقدم الى المعركة وحده ويخرج الشيخ سيارة من الكهف وإذا بالشيخ تميم يلقص التوت ويأكل والطائرات تطب حممها وبراكينها فقال له يا شيخ تميم ادخل الطائرات الرصاف فقال له الشيخ تميم عشر له بيده هكذا ما عاد الموت يعني والله الذي يدخل أبوانستان يا إخوان يعني يزداد إيمانه بقضاء الله وقدره يزداد إيمانه بالتوكل على الله كنا ندخل المعركة والرصاص ينطب علينا من كل جانب من أمام وجوهنا ومن بين أذاننا ومن بين أيدينا ومن بين أرجلنا ونخ... ويخرج بعضنا من المعركة وثيابه قد تحرقت من الرصاص ولم يجرح وللأسف نرى المسلمين اليوم وآباء المسلمين بالأحرى يمنعون أبنائهم أن يأتوا إلى الجهاد لأنهم يخافون عليهم أن يموتوا أنا أقول لهم الموتة واحدة والعمر واحد والأجل واحد إن ذهابك إلى أفغانستان لن يؤخر من عمرك لحظة واحدة ولن يقدم من عمرك لحظة واحدة وإذا كان العمر واحد وإذا كانت الميتة واحدة فلتكن هذه الميتة في سبيل الله بدل أن تكون بين حجلات السيارات بدل أن يموت ابنك في حادث سيارة يأتي ليموت في سبيل الله ومن لم يموت في السيف مات بغيره تعددت الأسباب والموت واحد. وعبنا أدوان الإسلامية يستغلون إجازاتهم الصيفية يستغلون الدقيقة الواحدة التي تتاح لهم ليذهبوا إلى أوروبا وإلى أمريكا وإلى لندن وإلى, وإلى هون كونغ وإلى بانكوت ولم يعرفوا ولم يعلموا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم سياحة أمة الجهاد في سبيل الله بدلا أن يقتل إنسان عطلته في, و... في, وسط... في وسط مجتمع منحل فاسد ليأتي ويتعلم الرجولة على أرض أفغانستان ليعد نفسه إن أرض أفغانستان تعتبر أرض إعداد للآن ونحن نعد أنفسنا نعد أنفسنا إن شاء الله للمعركة القادمة على أرض فلسطين ليأتي وجد الرب ويعد نفسه للجهاد في فلسطين وهذه النعمة لا تعلمون وما الجهاد الأبغاني إلا سوق قد انعقد أو شك أن ينطب ربح, ربح فيه من ربح وخسر فيه من خسر ولكنني أعوذ فأقول إن, إن مجيئ الشباب إلى أبغانستان أو جهادهم لن يقدم أو يؤخر لحظة واحدة من أعمارهم المكان الذي كتب لك أن تموت فيه ستموت فيه الأمر ليس بيدك أيها الأب استمع ابنك عن الجهاد في سبيل الله ليس بيدك سيموت ابنك في المكان الذي كتب له أن يموت فيه لتكن هذه الموتة في سبيل الله والحمد لله نرى اليوم عددا لا بأس به من العرب والحمد لله نرى اليوم عددا لا بأس به من العرب على عرض أفغانستان من شتى البلدان وشتى الأقطار يعدون وعجبهم ويقومون بفرضة الجهاد نعود فنقول كان الشيخ تميم العدنان رحمة الله عليه وأظن أن كلكم يعرف من هو الشيخ تميم كان في سلامة فطرته ونقع سريرته كابن الخامسة من عمره وكان في حماسته وفي رجولته وفي اندفاعه كالشاب الذي لم يبلغ السابعة عشر من عمره وفي عقله وفكره وفي عقله وفكره وارتكازه كابن الأربعين أو الخمسين من عمره بقي الشيخ سائرا في ترب الجهاد وله مواقف تعجز يعجز علماء الأمة قاطبة في هذا العصر أن يقفوا المواقف التي وقفها الشيخ تميم وكان الشيخ عبد الله رحمة الله عليه يقول والله إني لا أستبدل الشيخ تميم بمئة عالم مع أن الشيخ تميم ليس عالما ولكن الجهاد علمه كيف يكون رجلا كيف يكون عالما كيف يكون فقيها اخذ يطوف الارض شرقية وغربيها عاملا بين طيات قلبه وبين ثنيات جوانبه اعظم رسالة تعجج نار صدره وتحرق نفسه وهو يرى تقصير المسلمين اتجاه هذا الشعب واتجاه هذا الجهاد واجمع التبرعات ولعله ويوم ان دخل ولازلت اذكر يوم ان دخل و في مسجد واحد استطاع أن يجمع بخطبة جمعة واحدة جمع أربعة مليون ونصف ريال وثمانية عشر كيلوغراما من الذهب في خطبة واحدة وجهى بها وسلمها إلى المجاهدين أخذ يتوف الأرض شرقيها وغربيها ومن وعاقفه في داخل الجبهات يوم كان الشيخ سياف يريد أن يذهب إلى كابل وقال له الشيخ تميم أريد أن أذهب معك قال له الشيخ سياد يا شيخ تميم الجبال وعرة وأنت وزنك لا يسمح لك أن تتسلق هذه الجبال قال والله لأذهبن لا معك ماذا سأجاوب ربي وأنا, وأنا أرى الشباب الذين أتوا بمجرد سماع محاضرة من محاضرتي قد سبقوني إلى الجهاد وقد سبقوني إلى الاستشهاد ماذا سيكون جوابي لربي وأصر الشيخ على الذهاب وتحرك مع الشيخ سياد وعندما وصلوا أسفل الجبل والشيخ تميم وزنه ولا له أن يتسلق الجبل أحضروا له حصانا قويا جدا ولكن وزن الشيخ تميم تخافه الخيول أحضروا له حصانا تركب الشيخ تميم الحصان وأخذ الحصان يصعد الجبل وما هي إلا خطوات قلائن حتى أخذ الحصان يلهس وسقط الحصان بالشيخ تميم وحينما سقط الشيخ تميم الشيخ سياف يقسم بالله أنكم لو, لو أعطيتمون الدنيا وما فيها ما ركبت الحصان بهذا الطريق لأن المسافة الطريق لا تزيد على قدم واحد وإذا والثقوط يعني أن يهو الإنسان في الوادي ويموت هناك وسقط الحصان بالشيخ تنين وأجاء المنادي ينادي للشيخ سياف والشيخ رباني قال لقد سقط الشيخ تنين فقال الشيخ سياف قلت في نفسي أن لنا الآن أن نخرج جثث الشيخ تميم من وسط الوادي ويصل الشيخ سياس ليجد أن الله قد ساق كمية قليلة من التراب أمسكت الشيخ تميم عن السقوط في الوادي سقط عن الحصان ماذا يرجع؟ يقول خلاص ولا سقط عن الحصان بالدرجة؟ أرجع خلاص ختم جهات قبول؟ لا لا زالت العزيمة موجودة لا زال موجود ركب الحصان مرة أخرى وأخذ الحصان ويصعد ويسقط الحصان مرة ثانية فقط الحصان بشيخ تميم هل, هل تردد الشيخ تميم؟ هل رجع؟ ما رجع لا تزال عزيمته تهز الجبال هزة ركب مرة ثالثة وكان الظلام قد خيم وبينما الحصان يسير في وسط الظلام ويمر الحصان من أسفل الشجرة فيرتطم رأس الشيخ تميم بغصن من أقصان الشجرة ويشج رأسه وحينما أوشك على السقوط أمسك بالحصان ظانا أن الحصان يستطيع أن يحمله ولكن للأسف فقط الحصان على الشيخ تميم والشيخ سياف والشيخ رباني كان وراءه فجاء الشيخ رباني وضحك حتى بدد نواجده وقال هذا جزاؤك يا شيخ تميم كنت تهددنا بأن تجلس علينا فاجلس الله الحصان عليه وكثرت ساق الشيخ تميم في المرة الأخيرة ولم يستطع النهوض من مكانه فصنعوا له حاملة خشبية حمله العشرات من المجاهدين ليعوذوا به إلى أرض باكستان وعندها قرر الشيخ تميم أن يذهب لكي يخطف وزنه ويعود ليخوض المعارك بنفسه وفي آخر رحلة له طوف خلالها في نيجيريا وفي اليمن وفي قطر ثم رجع إلى أمريكا والأعجب من هذا أنه حينما اتصل في قال له في الشيخ عبد الله رحمة الله عليه قال له أريد أن أذهب إلى الشيكوستوفاك لكي أخفف وزني وتعلمون أن الشيكوستوفاك دولة شيوعية وأن الشيخ تمين في صراع مع الشيوعية ولكن شجاعته لم تسمح له أن يخاف يوما من الأيام من شيوعية أو من كفر فقال له الشيخ يا شيخ تميم ربما يمسك بك هؤلاء الشيوعيون ويسلمونك إلى حكومة كابل أو إلى حكومة روسيا أنصحك أن تذهب إلى أمريكا ففيه فائدتان تخفف وزنك أولا وتستطيع أن تنشر الجهاد في الأفغاني وسط الناس هناك وذهب الشيخ إلى أمريكا وبينما الشيخ متجها لإلقاء محاضرة عن الجهاد الأفغاني وبينما هو سائر في الطريق سقط الشيخ تميم في مكانه وأسلم الروح إلى بارئها ولا يزال المهندس حكمة يار مصمما أن الشيخ تميم لم يمت ميتة عادية إنما مات مقتولا وقال أنا أؤكد على هذا ومتيقنا من هذا وليس عندي ذرة شك والأغرب والذي يؤكد هذا أنه حينما دخلت جثة الشيخ تميم من المستشفى رفض رئيس المستشفى أن تخرج الجنازة حتى تتشرح لأن الميت ليس ميتة طبيعية كان الشيخ تميم يسير في الطريق وسقط في مكانه ولكن زوجته ولكن الشباب رفضوا أن تشرح زوجتها هذا هذا الشيخ الذي حفظ الله رتحا من الزمان وبقيوا يحاولون يوما كاما حتى سطعوا أن يخرجوا جثته من المستشفى وكان قد أوصى أن يدفن في مقبرة الشهداء وحمل جثمانه ونقل إلى باكستان ووصل بعد خمسة أيام من وفاته رحمة الله عليه والله لم يتغير لونه ولا جسده ولا رائحته بعد خمسة أيام من وفاته ومن الكرامات التي حصلت له وحصلت أمام الآلاف من الشباب إن كنتم لا تصدقوني فاسألوا الشباب حينما دخلت زوجته تودعه تقول له وداعا يا شيخ الإسلام وداعا يا بطل الجهاد لمن تركت الجهاد من بعدك وبينما زوجته تحدثه وإذا بالدموع تفيض من عينه فمسحت زوجته الدموع عن عينيه وفاطت الدموع مرة ثانية ومرة ثالثة على مرأة الآلاف من الشباب واستقبل الشيخ تميم بالركب الحاشد الذي كان ينتظره وأوضع قبره وودعه الشيخ عبد الله ولم يبكى على إنسان كما بكى على الشيخ تميم رحمة الله عليه وما كان الشيخ يعلم أنه بعد شهر واحد فقط سينتقل هو وأبناؤه ليدفن بجانب الشيخ تميم رحمة الله عليهما وأنا أقول لكم أنه ليس بين الشيخ عبد الله ولا الشيخ تميم شهيد عربي قط وكان الشيخ على قبره حينما وقت قال لا أدري من سيكون بعدك يا أبا ياسر ولم يكن يعلم أنه سيكون بعده وأن القبر لا زال في انتظاره وأخذ الشيخ يواصل مسيرته مع هذا الجهاد مع هذا الجهاد وكما تعلمون أن الشيخ بدأ حياته الجهادية منذ العمة أطفاله ويظن بعضكم أنه لم يبدأ حياته الجهادية التي في أفغانستان لا يوم أن دخل اليهود إلى فلسطين كان الشيخ قائدا لقاعدة الشيوخ على أغوار الأردن وقام بعملية عسكرية ضخمة بقي مجاهدا على عرض فلسطين عام 68 و69 و70 بقى يجاهز على أرض فلسطين ولكن لما أصبحوا يتلقون الرصاصة من الخلف قبل أن يتلقوها من اليهود واضطروا وشدد الخناق عليهم واضطروا القاء السلاح لم يقفوا مكتوب في الأيدي لا إنهم يبحثون عن أي بقعة يقيمون حكم الله فيها ولا فرق عندهم بين أفغانستان وفلسطين هذه أرض المسلمة وهذه أرض المسلمة تحرك الشيخ إلى أبو عانستان وبدع مسيرته للجهادية وكلكم تعلمون لا رزا نوطل في هذا الكلام فلا تبتسع له الكتب والله ولا المجلدات بدأ, يو... بدأ ينشئ مع عسكرات التدريب ويرب الشباب على الجهاد في سبيل الله أخذ كل مع القادة في الميدان العسكري في الميدان السياسي كان الشيخ رحمة الله عليه شخص بمفرده وقف أمام الإعلام الغربي كله شخص واحد فقط يقف أمام الملايين من دول الكفر والإلحاد وقف أمام الإعلام الغربي حاولوا أن يهدموا أفكاره كانت البي بي سي تنشر خمس ساعات حتى تشويها أفكار الشيخ رحمة الله عليه ولكن أن لهم وقد ملك حب الشيخ أفدة الأفغام فلم يستطيعوا ولم يجدوه الدم من التصفية الجسدية ولم تكن هذه أول محاولة يتعرض له الشيخ فمنذ أن وطعت, وطعت قدمه أرض أبغانستان وهو يعلم أنه سيأتي اليوم الذي يقدم فيه روحه ويقدم فيه دمه ويقدم فيه رأسه ويقدم فيه أبناءه ثمنا لمضيه في هذا الدرب ولم يتنيه علمه هذا لم يتنيه لحظة واحدة عن الوقوف عن دعم الجهاد تعرض الإزالات محاولات على أرض باكستان كانت أولها بإطلاق النار عليه والثانية كانت بوضع لغم تحت المنبر الذي يخطب عليه وكانت هذه قبل استشهاده بشهر ونصف تقريبا والثالثة هذه التي نجحت ونا سأحدثكم عن قصة استشهاده ولقد كانت قصة استشهاده كرامة كرامة والله إنها كرامة وهذا الذي جعلنا نصبر كان الشيخ رحمة الله عليه قبل الشهر الأخير قضى الشهر الأخير قبل استشهاده صائما لم يفطر يوما واحدا وفي يوم الخميس كان يسعى للإصلاح بين الحزب والجمعية ولفض المشاكل بينهما وقد طرق باب القادس في منتصب الليل وحفى على توقيع الأستاذ حكمة يار على توقيع المهندس حكمة يار وعلى توقيع الأستاذ رباني وعالقهما وقال لهما لنا موعد معكما غدا على أرض إسلام أباد ولم يكن ولم يكن يعلم أن موعده سيكون غدا مع ربه رجع إلى منزله في الساعة الثانية ليلا ودخل ونام وعلى عدده استيقظ قبل صلاة الفجر وعيقظنا وصلى بنا وبعد صلاة الفجر وكان منهكا أباء ينام قرأ صورة الكهف وقرأ الأذكار وصل الضحى ودخل غرفته وأخذ يكتب وحينما كان متوجها إلى الصلاة جاء إلي إلى الغرفة وقال هيا لتوصلني إلى المسجد وخرجت وركبت السيارة وشغلت وحينما أردت أن أسير جاء آخي محمد الذي كان قد وصل من الأردن مذر يوم الخميس ليكون على موعد مع الشهادة في ظهر يوم الجمعة فقال ابقى هنا وأنا أركب مع محمد وركب مع محمد وحينما كان خارجا من المنزل فقبلته زوجة أخي وقالت له لبست جديدا وعشت سعيدا ومتشهيدا إن شاء الله وركب السيارة وركب معه محمد وإبراهيم ونزلت لكي أركب معهم ولكن الشيخ قال لا ابقى هنا وعلى عكس عدده على أنه كان يصمم دائما أن نركب في سيارة واحدة قال لي ابقى هنا قلت يوجد معكم مكان أركب معكم قال لي ارجعت الحق منها فيما بعد وبعد تحرك السيارة بأربع دقائق تقريبا بأربعة دقائق تقريبا من المنزل إذا بصوت انفجار قوي تهتز له المنازل وكان الشيخ قد دع الناس إلى طعام الغداء بعد الصلاة وكانت هذه عادته وكانت والدة تعد الطعام حينما سمعت صوت الانفجار شعرت أن هذا الانفجار كان في والدي حيث تحرك والدي إلى المسجد قبيل قليل فجاءت إلي إلى الغرفة وقالت لقد خرج والدك إلى الصلاة قبل قليل وهذا صوت انتجار قوي اذهب والحق وانظر ما الذي جرى لوالدك وخرجت ووصلت إلى هناك وإذا بالدماء, بالدماء قد انتلات وإذا بأشلاء أخوي إبراهيم ومحمد قد تناثرت في كل مكان حتى أن إبراهيم الذي وجد على بعد ثمانين مترا من السيارة على بعد ثمانين مترا من السيارة وقد فقد كلتا يديه وكلتا ساقيه وتناثرت أحشاؤه على الطريق وطارت ساقه لقوة الانفجار وتعلقت بين أسلاك الكهرباء فاضطرت البلدية لأن تقفع الكهرباء وخرج الشباب وأحضروا ساقه من فوق العمود وأخي محمد الذي بترت يده اليمنى وساقه اليمنى وتناثرت أحشاؤه وأشلاءه على الأرض وجد على بعد 120 مترا من السيارة ولكن الله أبا إلا أن يحفظ جسد هذا الشيخ الذي حما الله ربحا من الزمان وهذه كرامة أيضا الثلاثة يجلسون في سيارة واحدة محمد يبتعد عن السيارة 120 مترا إبراهيم يبتعد عن السيارة 120 مترا تقطعوا قطعا والشيخ رحمة الله عليه يرتفع من السيارة لينزل في مكانه على بعد ثلاثة أمتار من السيارة والله تفقدته من أسفر, أسفر ساقه إلى أعلى رأسه والله لا يوجد به جرح واحد جرح واحد إلا حين مرتطم وجهه في الطريق قد يشاكد شمس ضحيا في أعلى حاجبه ولكن قوة ضغط الانتجار أدت إلى انفجار الشرايين في داخل جتده وأصابته بنزيف داخلي في أسفل الجمجمة وحينما رأاه الشباب وأنه أنه في حالة إغماء حيث أنه لم يصب بهذا فنقلوه إلى المستشفى ولكن الشيخ كان قد فارق الحياة حينما وقت الانفجار ولحظة الانفجار ونقل إلى المستشفى وفحص هناك وكان قد فارق الحياة وحينما نقلناه ووضعناه في المسجد وكانت رائحة المسك تنبعث من دمه شمها العشرات الآلاف من الأفغان والآلاف من العرب قد شموا رائحة المسك إن كنتم لا تصدقونني فاسألوا غيري والله كنا نشم رائحة المسك حينما نخرج من الغرفة كأننا قد خرجنا من الغرفة قد, تناثر قد نثر عليها العطل إلى مكان ليس له رائحة ولا يزال ولا يزال قميصه الذي كان يلبسه لا تزال البلدة التي كان يلبسها والله حتى الآن لا تزال رائحتها تعبق عطرا والغرفة التي توجد فيها رائحتها لا تزال تعبق بالعطر كانت الرائحة تنبعثه من جذده ومن دمائه من ال... والكرام الأخرى أيضا المعروف طبيا أنه بعد وفاة الإنسان الدم أقصى حد يبقى الدم, الدم في نزيل أقفى حد عشرة دقائق ثم يتجلط الدم بعد الوفاة باقي الشيخ ست ساعات والدم ينزف من جسده ونزل القبر وأغرق, وأغرق تراب القبر بالدماء أغرقت تربة القبر بالدماء ولا يزال البصاط الذي كان موضوعا عليه لا يزال ممتلئا بالدماء حتى الآن وهو وجود هناك ولا يزال بصاط المجدد حتى الآن ممتلئا بالدماء ومن الكرامات أيضا الذي حصلت له وكنت واضعا رأسه على فخدي وقد اقترب مئات الأطباء لأن هيئته لم تكن بهيئة ميت ما كان الشباب وما كان الأطباء يصدقون أنه مات وبعد أربع ساعات جاءوا لي يتأكدوا هل هو ميت أم لا يزال حيا وأخذوا يبحثونه مرة ثانية وثالثة لأن الابتسام ما فارقت وجهه والصورة أمامكم الصورة لا تزال أمامكم هنا الابتسام ما فارقت وجهه حتى نذر القبر الدماء ما فارقت جسده حتى نذر القبر رائحة المسك ما فارقت جسده ولا فارقت المكان الذي وضع فيه واجتمع حوله الأطباء وحينما اقترب الطبيب ليضع ال... و... وأقرب الكشاف من وجهه وكنت واضع الرأسه على فخذيه ففتح الشيخ عينيه وحينما اقترب الطبيب ووضع يده في داخل فم الشيخ حرك الشيخ لسانه هذه الكرارات التي حصلت ما جعلت يعني لم تجعل الإخوة هناك الأبغان والعرب لم تجعلهم يصدقوا أن الشيخ كان مستشهدا والشيخ سياه رعا لي لدى استشهاد الشيخ أن كلتا يديه قد قطعتها قال فذهبت إلى إسلام أباد وكان قلبي معلقا في بيشاور ولم أستطع أن أفسر هذه الرؤيا حتى جاءني خبر استشهاد الشيخ فعلمت ولقد كان الشيخ أعز عندنا من أيدينا وأعز عندنا من أجسادنا قال لم أستطع أن أفسر هذه الرؤية حتى جاء خبر استشهاد الشيخ والحمد لله وأريد أن أحدثكم وأوجه الكلام للنساء والرجال ذلك الموقف العصيب ذلك الموقف الذي توارث أمامه عزائم الرجال أمام عزيمة امرأة واحدة فقذت زوجها وابنيها والله لم تذرب دمعة واحدة قط دمعة واحدة ولم لا لها وقد كانت تصبر نساء الشهداء وأن لها يوم أن خيرها الشيخ يوم أن جعل الجهد في أفغانستان وقال لها إن كنت تحبين أن تعيش في إسلام هذا فأنا أختار لك أحسن بيت هناك تبقينا هناك ولكن أنا أريد أن أذهب للجهد وإن كنت تحبين أن تعيش في الأردن فأنا تضكي فيها على عرض الأردن والنفق ستأتيكي إن شاء الله ولكن أنا لابد أن أذهب إلى الجهاز فردت عليه قائلة معاذ الله المحيا محياك والممات مماتك وقفت هذه المرأة ولم يستطع الرجال أن يتمالكوا أنفسهم من البكاء كنت أستحي أن أقف أمامها حتى لا ترى الدموعات تنهمر من عيني كنت أستحي أن أقف أمام عزيمتها لقد كنت أستغرستي أمامها تفقد زوجها وكل في يوم واحد في لحظة واحدة وفي ساعة واحدة والله لقد قالت لي والله لقد كنت أحب أن تستشهد معهم أنت أيضا حتى أصبح والدة لثلاثة شهداء وزوجة لشهيد حتى أصبح الخلساء وقف الرجال أمام عزيمة هذه المرأة خائر القوى وأنا والله كما قلت لكم كنت أستحي أن أقف أمامها أمام صبرها وعزيمتها ونحن لم تتمالك أنفسنا أن تحتمله إلى النبأ والدموع تنهمر من عيوننا لم نبك على الشيخ لقد أبلغ الشيخ أمنيته لقد وصل إلى أعلى الجنان ولكننا نبكي على أنفسنا ليراجع كل إنسان منا نفسه ليراجع نيته ليعزم النية ويعقدها على الجهاز أنتم هنا في هذه الأرض إذا لم يتح لكم الجهاد بأنفسكم فلتجاهدوا بأموالكم فلتجاهدوا بدعواتكم لهذا الشعب بيتوا نية على الجهاد إذا كان من الصعب الجهاد عليكم فأبقوا نية في داخل نفوسكم ومن وضع عارج له في الركاب فاصلا الذي ينوي الجهاد ويتحرك ويموت في الطريق من وضع عارج في الركاب فاصلا كما قال الله عليه وسلم بالحديث الظ draw من وضع عارج له في الركاب فاصلا فوقفته هامه ها وقصته دابته فمات اولد غته هامة افعاه عقرب فمات او مات باي حدث مات فهو شهيد وان له الجنة فبيت النية على الجهاد وعقد النية على الجهاد حتى يتيح الله لكم الجهاد والذي يستطيع ان يجاهد في فلسطين ليجاهد في فلسطين ونحن معهم ان شاء الله والذي يستطيع ان يجاهد في افغانستان لا فرق بين هذا الشعب وهذا الشعب واخيرا أوجه كلماتي إلى النساء إلى نساء هذا العقل لا بد أن تكون الواحدة منكم هي التي تحرك ابنها للجهاد ولا تقف عقبة كأداء في سبيل أن يمضي ابنها للجهاد لا بأس عندها أن يذهب ابنها إلى أوروبا إلى أمريكا لا بأس بهذا أما أن يذهب إلى الجهاد فهذا أمر مستحيل وهذا ينبع عن ضعف الإيمان بقضاء الله وقدره الذي يؤمن بالقضاء والقدر ويعلم أن, أن عمر الإنسان محدود وأنه لن يتأخر لحظة ولن يتقدم لحظة عن اللحظة التي كتبت له أن يموت فيها لتكون هذه الموتة بسبيل الله لتوجه المرأة ابنها لتوجه أخاها لتوجه أباها علها أن يشرفها اليوم أن تكون أخة لشهيد أو أما لشهيد او والدة لشهيد علّها أن يشرفها الله عز وجل وأنتم تعرفون خصال الشهيد علّها أن يحجز لها ابنها أو أخاها مقعداً في الجنة وتعرفون في الحديث الصحيح إن الشهيد عند ربه سبع خصال يغفر له مع أول قطرة من دمه ويلبس تاج الوقار الياقوتة منه خير من الدنيا وما فيها ويشطع في سبعين من أهل بيته ويزوج باثنتين وستعين من الحر العين وبالإضافة إلى الخفار الأخرى فعسى أن يكون جنك أيتها المرأة المسلمة أو أخوك أو أبوك هو الذي يشفع لك عند الله عز وجل ويحجز لك مقعدا في الجنة لتكن الواحدة منا تقتدي بخوله وتقتدي بالخنساء ولتقتدي بعائشة ولتقتدي بنسيبة المازنية لتجعل, مثال لتجعل المرأة المسلمة مثالا يحتجى في هذا العقل والله إن المرأة الأفغانية لهي له خير مثال على الصبر والإقدام أنا أذكر لكم فقط في الختام قصة واحدة عن أم, من أم, من أم من لأبناء أم من أفغانية هذه الأم تملك ابنا ابن وهذا الابن لم تكن تعلم أنه يعمل جاسوسا مع الشيوعيين على المجاهدين وفي مرة من المراس سب رسول الله صلى الله عليه وسلم أمامها وذهبت الأم واشتكت للمجاهدين وقالت لهم عليكم بابني فإنه جاسوس عليكم قيدوه وأحضروه لي وذهب المجاهدون وأمسكوا بابنها وقيدوه وأحضروه ووضعوه أمامها واقتربت هذه الأم منه وقالت له أتذكر يوم سببت رسول الله صلى الله عليه وسلم ها اليوم أن تقم لرسول الله صلى الله عليه وسلم منك وذبحت ابنها بالسكين هل تستطيع أم في هذا العصر أن تذبح ابنها بيدها لم تذبح ابنها إلا لأنه يقف عقبة في طريق المجاهدين إلا لأنه يتجسس على المجاهدين وربما يكون تكون أزيمة المجاهدين بسبب ابنها هذا لم يمنع هذا أن تمسك بابنها وتذبح بكلتا يديها وهي التي ربته وتعبت عليه ولكنها اذ تراه اليوم ينحلف ويعمل مع الشيوعيين لا بد لها أن تخلص هيكتها المجتمع منه وذبحته بالسكين وآخيرا نودع الشيخ بهذه الكلمات فهمت على خد الدموع فقلت يا روحي وراحي هل لا رحمت قلوبنا فعدلت عن هذا الرواحي فأجابني البطل المسجاء هذه أنبي باقتراحي كثك دموعك ليس في عبراتك الحر ارتياحي هذا سبيلي ان صدقت محبتي فاحمل سلاحي ان اردتم ان تتروا للشهداء ان اردتم ان تعدوا عدتكم اليوم الفتح الاكبر فاحملوا سلاح شهدائكم الذين مضوا الى ربهم Allahumma any of اللهم بشد اللهم اني بلغت اللهم بشهد ولا اختتم جلستنا هذه بالدعاء ان شاء الله اللهم مكن للمؤمنين في الارض اللهم انا لتالك الدرجات الاعلى اللهم اعننا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم حينا سعدا وامتنا شهداء واحشرنا في زمره المصطفى صلى الله عليه وسلم اللهم انصر الحق واهله واخذل الباطل واهله اللهم انصر المجاهدين في فلسطين اللهم انصر المجاهدين في فلسطين اللهم انصر المجاهدين في فلسطين اللهم انصر المجاهدين في افغانستان واعلف بين قلوبهم واطلح ذات بينهم واديهم سبل السلام اللهم ارفع راية الإسلام وحكم دولة القرآن واجعلنا من جنود القرآن وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ايها الاخوة في الله تلكم كانت حياة الشهيد عبدالله عزام وتلكم مواقفه وتلكم مواقف الذين خلفهم من زوجة وأبناء وأهل فلنكن كعزام ولنضحي إن لم نستطع بالنفق فبالمال أيها الإخوة في الله هذا اليوم أحييناه وهو ضمن فعاليات مهرجا لفلسطين الثالث وهذه الصناديق التي ترونها أمامكم في هذا اليوم يخصص ريعها لأفغانستان وفلسطين يخصص ريعها لفلسطين وأفغانستان فعليكم أيها الإخوة ألا تبخلوا بما عندكم فما عندكم ينفذ وما عند الله باق ورب جرهم سبق ألف جرهم أيها الإخوة بقي من فقراتنا لهذه الليلة فيلم قصير عن حياتي الشهيد عبدالله عزام وبعض مواقفه وكيفية استشهاده ننظر جميعا ونستمع جميعا إلى هذا الفيلم وبعد ذلك إن شاء الله ننتقل إلى معرض الصور وترون الآن صور الشهيد عبدالله عزام منذ بداية وقوفه مع الجهاد إلى أن توفاه الله سبحانه وتعالى وتلكم صور حية من مواقفه رحمه الله